<تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يا و ق قومي صار فيك يسقي ح ت ك قلوبنا جبت اللى في الدنيا شريك よし<音楽> 「おいしい」「<音楽>」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」」「」」「」」「」」「」」「」」」」「」」」 「うれしいですよ」<音楽> ファン。<音楽>